شبكة الحكمة والأثر الشبكة العلمية لأهل الحديث والأثر ببلاد السودان تقدم مدينة الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد على آله واصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ثم أعتذر إليكم عن التأخر لأني آتيتكم من مفازة بعيدة وكما أعلن الإخوة والأحبة أن عنوان هذه الدورة المختصرة إرشاد السالك إلى هداية المناسق وسنشرح بحول الله تعالى وقوته كتاب الحج من رسالة ابن أبي الزيد القيرواني شرحا يميل إلى الاختصار بغية أن تنتهي هذه الدورة غدا بحول الله تعالى ومنته قال الإمام ابن أبي الزيد القيرواني في رسالته وحج بيت الله الحرام الذي ببكة فريضة على كل من استطاع إلى ذلك سبيلا من المسلمين الأحرار البالغين مرة في عمره والسبيل الطريق السابلة والزاد المبلغ إلى مكة والقوة على الوصول إلى مكة إما راكبا أو راجلا مع صحة البدن وإنما يؤمر أن يحرم من الميقات قال ابن أبي الزيد رحمه الله وحج بيت الله الحرام الذي ببكة فريضة حج بيت الله الحج لغة القصد واصطلاحا أو شرعا قصد بيت الله الحرام للحج أو للعمرة قال وحج بيت الله الحرام بيت الله هذه الإضافة إضافة تشريف وتكريم لأن المضافة إلى الله تبارك وتعالى نوعان النوع الأول أن يكون المضاف إلى الله عز وجل معنى قائما بذاته فتكون الإضافة حينئذ إضافة تشريف وتكريم فقول الله تعالى عن صالح عليه الصلاة والسلام قال يا قوم هذه ناقة الله لكم آية ناقة الله أضيفة ناقة إلى الله عز وجل إضافة تشريف لأن الناقة مستقلة بذاتها الناقة مستقلة بذاتها ليست متصلة بغيرها فهذه الإضافة إضافة تشريف وتكريم وكقول الله تعالى وأنه لما قام عبد الله يدعوه عبد الله أضيف العبد إلى الله عز وجل والعبد معنى قائم بذاته مستقل عن غيره فهي إضافة تشريف وتكريم وكذلك قول المصنف هنا بيت الله بيت الله هذه الإضافة إضافة تشريف وتكريم لأن البيت معنى قائم بذاته مستقل عن غيره بخلاف النوع الثاني الذي هو من إضافة الصفة إلى الموصوف وهو كل معنى لا يستقل بذاته بل لا يقوم إلا مع غيره كل معنى لا يستقل بذاته بل لا يقوم إلا مع غيره فتكون حينئذ الإضافة إضافة الصفة إلى موصوف كقول الله تبارك وتعالى يد الله فوق أيديهم وكقول الله عز وجل ولتصنع على عيني فكقول الله تبارك وتعالى ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام وكقول الله عز وجل ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي فاليد هنا أضيفت إلى الله تبارك وتعالى واليد لا تستقل بذاتها وإنما تقوم مع غيرها اليد هل رأيتم يدا مستقلة بذاتها ليست متصلة بشيء؟ كلا اليد معنا لا يستقل بذاته وإنما يقوم مع غيره من الصفات الأخرى فهذا من إضافة الصفة للموصوف هذا من إضافة الصفة إلى الموصوف بخلاف النوع الأول فإنها معان قائمة بذاتها تستقل عن غيرها فهي من إضافة التشريف والتكريم قال بيت الله الحرام سمي بالحرام لأن الله تبارك وتعالى حرم القتال فيه وحوله حرم القتال فيه وحوله فهو بلد حرام وبيت حرام يحرم فيه سفك الدماء يحرم تنفير الصيد عنده كما جاء في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله حرم مكة فلم تحل لأحد قبلي ولم تحل لأحد بعدي وإنما أحلت لي ساعة من نهار لا, لا يعضد شجرها ولا يختلى خلاها ولا ينفر صيدها ولا تلتقط لقطتها إلا لمعرِّف هذه أحكام الحرم عموما هذه أحكام الحرم كل بلد الحرام فهذه أحكام أولاً لا يُعضد شجره لا يُقطع شجر مكة وكذلك شجر المدينة لأنها لأن النبي صلى الله عليه وسلم حرمها قال عليه الصلاة والسلام إن إبراهيم حرم مكة وإني حرمت المدينة فالمدينة حرم ما بين عير إلى ثور فكما أن إبراهيم حرم مكة فمحمد صلى الله عليه وسلم جعل المدينة بلداً حراماً يحرم قطع الشجر بمكة جميع حدود مكة من جميع النواعي يحرم أن يقطع أحد شجرة كائنا من كان ولا ينفر صيدها لا يجوز الصيد ولا تنفير الصيد داخل مكة لا يجوز الصيد هذا واضح ولا تنفير الصيد إن وجدت حماما مجتمعا فلا تدع ابنك يذهب ليلعب بهذا الحمام لأنه سينفره لأن الحمام بطبعه إذا جاء إليه أحد لا ينفر صيدها لا ينفر هذا الصيد من مكانه يبقى ولهذا تجدون الحمام في حول الحرام آمن ويمكت على الأرض والناس يمشون من حوله لأن الناس التزموا هذا الهجي النبوي من النبي عليه الصلاة والسلام لا ينفر صيدها ولا تلتقط لقطتها إن وجدت في مكة جرهما أو جرهمين أو, أو ألفا أو ألفين أو قطعة ذهب وكثير ما يقع الذهب وكثير ما يقع الذهب من النساء في الحج كثير جدا فإن وجدت شيئا من ذلك فلا تلتقصه إلا إن كنت من أهل مكة لماذا إلا إن كنت من أهل مكة لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ولا تلتقط لقطتها إلا لمعرف والتعريف سنة والتعريف سنة وهذا لا يكون إلا لمن هو مقيم بمكة أما المسافر لم يستطع أن يجلس سنة كاملة يعرف في الغالب سيبقى يوما أو يومين أو أسبوعا على الأكثر أو شهرا ثم يرحل إلى بلده فلا بد من تعريفها إلى متى لقطة مكة تعرف أبدا بخلاف لقطت بقية البلاد بقية البلاد لقطتها تعرف سنة واحدة ثم يتملكها الملتقط أما مكة لقطتها لا تتملك أبدا ومن علم أنه ضعيف أو مشغول لا يستطيع أن يعرفها يحرم عليه أن يأخذها إن وجد قطعة ذهب أو مبلغا ماليا إن علم من حاله أنه مشغول جدا ولم يتفرغ لتف... لتعريف هذا المبلغ أو هذا الذهب فلا يجوز أن يأخذه لهذا قال عليه الصلاة والسلام ولا تلتقط لقطتها إلا لمعرف لا يجوز أن يأخذها إلا بقص التعريف لا بقص التملق لهذا سميت حرامة لهذا سميت حرامة لأن هذه الأشياء كلها محرمة فيها بينما هذه الأشياء في البلدان الأخرى جائزة قال حج بيت الله الحرام الذي ببكة والله عز وجل ذكر هذا الاسم في كتابه فقال إن أول بيت وضع للناس إلى الذي ببكة مبارك. سميت بكة قيل لأنها تبك الجبابرة والظلمة والعتاب فإنهم عند مكة وعند بكة يخضعون ويذلون يخلعون أفخم الملابس ويتركون أحلى العطور وأقوى العطور يأتي إلى مكة بتوبين بإزارين إزار في أعلى وإزار في أسفله شأنه شأن سائر الناس ويأتي بلا طيب شأنه شأن سائر الناس فالناس كلهم عند البيت الحرام وعند بكة سواسية كلهم يأتون كاشف رؤوسهم كلهم يأتون بهذه السياب اليسيرة والتي لا تساوي كثير زمن كلهم يأتون بلا طيب كلهم يأتون على هذه الهيئة فهي تبك الجبابر والظلمة فيذلون عندها تذلهم هذه الكعبة هذا، هذه هذه مكة وبكة تذل هؤلاء الجبابر والظلمة وقيل ثم يتبكه لأن الناس يتباكون حولها يتباكون أي يتزاحمون يتباكون حول الكعبة يزدحمون وهكذا تجد الناس في الحج يزدحمون لتقبيل الحجر يزدحمون للطوافق بالبيت يزدحمون للسعي بين الصفا والمروة يزدحمون في الوقوف بعرفة يزدحمون في الدفع لرمي الجمرات فهي بحق بكة يتزاحم الناس عندها قال وحج بيت الله الحرام الذي ببكة فريضة فريضة لأن أحكام الإسلام إما نفل وإما واجب وإما, وإما فرد وقيل الفرض يشمل الواجب والركن إلهما يدخلان في مسمى الفرض قوله فريضة أي ليس الأمر بمستحب وإنما هو أمر لازم فرضه الله تبارك وتعالى على كل مسلم ومسلمة في الشروط التي سيذكرها المصنف بعد قليل فريضة قول الله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا فريضة ولحديث ابن عمر في الصحيحين قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على قمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت من استطاع إليه سبيلا هذا ركن من أركان هذا الدين والركن لا يقوم البناء بدونه ولهذا وقع خلاف بين أهل العلم في حكم تارك الحج متعمدا بعد اتفاقهم على كفر من جحد وجوب الحج أجمع العلماء ونقل الإجماع على ذلك غير واحد من أهل العلم كالنووي وابن عبد البر وشيخ الإسلام بن تيمية وابن حجر وغيرهم أن من جحد وجوب الحج كفر والعياذ بالله وخرج من الملة من قال الحج ليس بواجب وهو كافر لأن الله تعالى يقول لله على الناس وهذا يقول ليس بواجب هذا معانج لرب العالمين ومكذب لله تبارك وتعالى في كتابه أما من ترك الحج مع إقراره بأنه واجب عليه لكنه تركه تهاونا أو كسلا فقد اختلف فيه أهل العلم فقال بعض أهل العلم من ترك الحج تهاونا وكسلا مع قدرته عليه واستطاعة السبيل إليه فإنه كافر خارج من الملة والعياذ بالله قالوا لأن الله تبارك وتعالى قال ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر بترك الحج عرفوا الكفر هنا بالترك قال قال الله تعالى ومن كفر فإن الله غني عن العالمين قالوا من كفر أي بترك الحج قال والدليل على ذلك ما رواه سعيد بن منصور في سننه عن عمر بن خطاب رضي الله عنه أنه قال هممت أن أبعث إلى العمال في الأمصار فينظر من كانت له جدة فلم يحج أن يأخذوا منه الجزية ما هم بمسلمين قال عمر رضي الله عنه أممت أن أبعث إلى الأنصار إلى الولاة والأمراء فينظر من كان له جدة جدة أي يجد السبيل إلى الحج يجد السبيل إلى الحج فينظر من كان له جدة ولم يحج فيضرب عليه الجزية أو يأخذ منه الجزية ما هم بمسلمين فعمر رضي الله عنه أراد أن يعاملهم معاملة اليهود والنصارى لأنهم تركوا ركنا من أخص في هذا الدين ألا وهو حج بيت الله الحرام وهذا القول مذهب طائفة من المالكية كابن أبي حبيب وهو رواية عن الإمام أحمد أن من ترك الحج متعمدا مع قدرته عليه يكفر العياذ بالله القول الآخر الثاني في هذه المسألة أن من ترك الحج تهاونا وكسلا فهو آثم ولا يكف إذا كان مقرا بوجوب الحج وهذا مذهب جماهير أهل العلم هو مذهب أبي حنيفة ومذهب الشافعي وهو رواية عن الإمام أحمد وهو مذهب أكثر المالكية وهو مذهب أكثر المالكية أن من ترك الحج وهو قادر عليه يأسم لتساهله في ذلك لكنه لا يكفر ولا يخرج من الملة وعلى كل الأحوال الأمر خطير الأمر خطير هو دائر بين أن يكون واقعا في كفر والعياذ بالله وبين أن يكون واقعا في معصية ودائر بين هتين إما أن يكون واقعا في كفر على قول أحب بعض أهل العلم أو يكون واقعا في عصيان والعياذ بالله ولهذا لما ذكر أهل العلم مسألة السبيل وإن كان سيؤتي الكلام عنها بعد قليل لكن أذكر هذا من باب التنبيه إلى عناية أهل العلم بقضية المبادرة إلى الحج قالوا لو, ك... لم... لو لم يكن له إلا ثوبين وقيمة هذين وقيمة هذان الثوبان يكفيان لحجه يجب عليه أن يبيع هذين الثوبين ويشتري ثوبين رخيصين ويحج ببقية المن إلى هذه الدرجة هذا يبين لك أن الفقهاء لا يتساهلون في قضية المبادرة إلى الحج لمن استطاع إليه سبيل حتى لو لم يكن له إلا ثوبين فقط لكن ثوبين بقيمة عالية فما باله لمن كان له فضل مال كثير يستطيع أن يحج به إلى بيت الله الحرام قال فريضة على كل من استطاع إلى ذلك سبيلا فريضة على كل من استطاع إلى ذلك سبيلا هذا شرط رب العالمين في كتابه قال الله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا قال من المسلمين من هنا لبيان الجنس أي أن الحج لا يصح من المشرك ولو حج حتى لو حج المشرك لا يصح منه ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم أمر المهاجرين والأنصار أن يحجوا مع أنهم كانوا يحجون قبل الإسلام كانوا قبل الإسلام يحجون لكن ذلك الحج لاعتبار له في الشر لأن من شروط صحة الحج الإسلام قال من المسلمين الأحرار قوله الأحرار قيد معتبر قيد معتبر. لأن العبد المملوك حتى ولو حج وهو مملوك ثم أعتق وجب عليه أَنْ يحج مرة أُخْرَى قال البالغين البالغين أي أن الحج يجب على البالغ حتى ولو حج قبل البلوب ثم بلغ يجب عليه أن يحج مرة أخرى وأصح ما ورد في ذلك ما رواه عبد الرزاق وابن أبي الشيبة عن ابن عباس رضي الله عنهما بسند صحيح أنه قال احفظوا عني ولا تقولوا قال ابن عباس احفظوا عني ولا تقولوا قال ابن عباس أيما عبد حج ثم عتق فعليه أن يحج وأيما صبي حج ثم بلغ فعليه أن يحج إذن حجة الصغير لا تجزئه عن حجة الإسلام وحجة العبد المملوك لا تجزئه عن حجة الإسلام إن أعتق أما إذا لم يعتق أجزأته هذه الحج عن حجة الإسلام قال مرة في عمره الحج واجب مرة على العبد في حياته كلها وخير الخلق وسيد ولد آدم محمد صلى الله عليه وسلم لم يحج في عمره كله إلا مرة واحدة مع أن الحج قيل فرض قبل البعثة هذا قوله وقيل فرض في السنة الخامسة وقيل فرض في السنة السابعة وقيل فرض في السنة الثامنة وقيل فرض في السنة التاسعة هذه كلها أقوال لأهل العلم في متى سرع حج بيت الله الحرام على القول بأنه فرض قبل البعثة لم يحج النبي صلى الله عليه وسلم إلا حجة واحدة مع قدرته على ذلك وهذا سيأتي ذكره أيضاً بعد قليل إن شاء الله تعالى قال مرة في عمره وهذا بالنسبة للذكور والإناث معاً لا يختلف الرجال عن النساء في هذا الحكم الشرعي والدليل على ذلك ما راه الإمام مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيها الناس إن الله كتب عليكم الحج فحجوا فقال رجل أفي كل عام يا رسول الله فسكت النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال لو قلت نعم لوجبت ولم استطعتم زاد أحمد في رواية الحج مرة في العمر وزادها أيضاً إذا رقطني وهي زيادة ضعيفة لكن قوله صلى الله عليه وسلم لو قلت نعم لوجبت ولم استطعتم دليل على أن الحج مرة واحدة لأن لو حرف امتناع اللي امتناع لو حرف امتناع لامتناع قال لو قلت نعم لوجبت لو هذا حرف امتناع الامتناع امتناع وجوب الحج في كل عام لامتناع قوله نعم لو قال نعم اما ساله الرجل قال اتي كل عام يا رسول الله لو قال لو قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم لما ماذا كان سيكون الحكم أن الحج يجب في كل عام لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو ولو هذه حرف امتناع لامتناع امتنع قوله نعم فامتنع أن يكون الحج في كل عام فاضح مسألة إذا كان الحج قد فرض قبل البعثة أو فرض في السنة الخامسة أو في, أو في السابعة أو في أو في التاسع على الاختلاف لماذا لم يحج النبي صلى الله عليه وسلم إلا في السنة العاشرة الجواب على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يعمل ولا يفعل شيئا إلا إذا أذن له به رب العالمين فهو ليس كبقية الخلق في ذلك وليس كبقية الخلق في ذلك ولهذا أذن لأصحابه بالهجرة إلى المدينة مبكرا ولم يهاجر هو إلا حينما أذن له صلى الله عليه وسلم لم يهاجر حين ما أذن له وهكذا عامة الأنبياء ورهذا موسى عليه الصلاة والسلام لما يأتيه الناس يوم القيامة ويقولون له يا موسى ألا ترى ما نحن فيه ألا ترى ما قد حضرنا اشفع لنا إلى ربك فيقول نفسي نفسي إذا بو إني, إني قتلت نفسا لم أمر بقتلها إني قتلت نفسا لم أمر ما قال قتلت نفسا محرمة لأن النفس التي قتلها موسى عليه الصلاة والسلام كانت نفسا حلال الدم لأن النفس التي قتلها من ملأ فرعون يعني كان من الكفار كان هذا الرجل الذي قتله موسى من ملأ فرعون وهو من الكفار لكن الأنبياء لا يفعلون شيئا إلا بإذن رب العالمين ولهذا قال قتلت نفسا لم أمر بقتلها ما علّى بحرمة دم ذلك الذي قتله وإنما علّل لأن الله لم يأذن له في ختر هذه النفس ولهذا لم يحج النبي صلى الله عليه وسلم إلا في السنة العاشرة لأن الله أذن له أن يحج في هذه السنة وقيم لم يحج النبي صلى الله عليه وسلم إلا في السنة العاشرة لوجود الأصنام حول البيت فأرسل أبا بكر الصديق رضي الله عنه في السنة التاسعة فحج هو وعلي بن ابي طالب رضي الله عنه فازال بعض مظاهر الوثنيه التي كانت باقيه واذن في الناس الا يحج بعد الان مشرك والا يطوف بالبيت عريان فتهيئ الأمر لحج النبي صلى الله عليه وسلم من السنة التي بعدها وهي السنة الحاديه 11 وهي السنه العاشره قال رحمته الله والسبيل الطريق السابلة هو قبل قليل قال من استطاع إليه سبيلا فذكر شرط الله تعالى في كتابه الآن يريد أن يبين ويعرف ما هو هذا السبيل وأراد أن يبين هذا الأمر لأن اختلاف أهل العلم في السبيل كثير جدا قال والسبيل الطريق السابلة الطريق السابلة أي الطريق الآمنة الممهدة التي لا يوجد فيها عوائق إذن من سروط وجوب الحج أمن الطريق فإذا وجد في الطريق خوف بأن غلب قطاع الطرق أو وجد قتال أو حرب فلا يجب حينئذ الحج على العباد يدل على هذا ما جاء في الصحيح أن ابن عمر رضي الله عنه هم أن يحج عام خرج عبد الله بن الزبير رضي الله عنه فقال له أبناؤه إنه كائن هذه السنة قتال إنه كائن هذه السنة قتال فلو تركت الحج فقال إن حصرت عن البيت فعلت كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني في الحديبية ثم أهل بالحج والعمرة قارناً وذهب رضي الله تعالى عنه أرضاه وجه الدلالة أنه لو كان الحج لو كان يجوز ترك الحج خوفاً من القتال أو عند عدم أمن الطريق لقال ابن عمر لأبنائه أن هذا لا يمنعني من الحج ابن عمر رضي الله عنهما ما عاتب أبناءه لما أرادوا أن يمنعوه من الحج ومعلوم أن ابن عمر رضي الله عنه كان من أشد الناس اتباعا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم ومن أحسن من أكثر الناس أخذن بأحكام هذا الدين لو كان الخوف من القتال سببا وجيها للمنع من الحج لعاتب عبد الله بن عمر أبناءه حينما أرادوا أن يمنعوه لكن ابن عمر رضي الله عنه توكل على الله عز وجل وبيّن لابنائه أنه إن وجد قتالا نحر هديه ورجع بعد ذلك يكون حكمه حكم المحصر كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي وهذا سيأتي في الكلام على الإحصار بحول الله تعالى وقوته قال السبيل الطريق السابلة والزاد المبلغ إلى مكة والآن بينا المعنى الأول للسبيل أمن الطريق المعنى الثاني للسبيل الزاد المبلغ إلى مكة أن يجد زادا يوصله إلى مكة أي طعاما أي طعاما يكفيه للوصول إلى مكة والعودة منها فإن حكم الإياب حكم الذهاب عند عامة أهل العلم قال على الوصول إلى مكة إما راكبا أو راجلا أو معص إما راكبا أو راجلا مع صحة البدن قال القدرة على الوصول إلى مكة أي تكون لديه قدرة بوجود دابة يركبها قال راكبا سواء راكبا بحر أو راكبا دابة في البر قوله راكبا هذا يسع الجميع يسع ركوب البحر ويسع أيضا ركوب الطائرة في الجو لأن لفظة راكبا لفظة عامة قال إما راكبة في غض النظر عن نوع هذا المركوب الذي ركبه سواء ركب مركوبا في الجو أو مركوبا في البحر أو مركوبا في البر إما راكبا أو راجلا مع صحة البدن أي إذا لم يجد ما يركبه وكان قوي البدن وجب عليه, عليه أن يحج راجلا أي على قدميه برجلين قال مع صحة البدن أي أن يكون صحيح البدن وأن يكون في ذلك مشقة عظيمة هكذا ذكر المالكية هذا الشرط في كتبهم وكثير من أهل العلم يذكرونه أيضا بمعناه أن لا يجد مشقة عظيمة وإلا فأصل المشقة موجودة المشقة الاعتيادية لا تمنع أحدا من حج بيت الله الحرام لأن الله تعالى قال وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا شق الأنفس أي سفر قريبا كان أو بعيد يجد العبد فيه مشقة لكن المشقة التي اعتبرها أهل العلم المشقة العظيمة التي لا تطاق المشقة العظيمة التي لا تطاق هذه التي يسمى العبد عندها لم يستطع السبيل وخلاصة القول في السبيل أنه القدرة المالية القدرة المالية هذا قلاصة القول في السبيل القدرة البدنية يدخل فيها صحة البدن ويدخل فيها أن لا يكون كبير السن عجوزا لا يستطيع أن يثبت على الراحلة كما جاءت المرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقيل جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن فريضة الحج أدركت أبي شيخاً كبيراً لا يثبت على الراحلة أفأحج عنه؟ قال نعم متفق عليه فهنا النبي صلى الله عليه وسلم عذر هذا الرجل الشيخ الكبير لكبر سنه لأنه لا يثبت على الراحلة من شدة كبر السن يفقد توازنه قيل لا يثبت على الراحلة لارتعاش وقيل لا يثبت على الراحلة لفقد توازن وكل ذلك داخل في عدم الثبوت على الراحلة الثاني القدرة المالية يدخل في القدرة المالية يدخل في القدرة المالية المال الذي يستأجر به الدابة التي توصله ويدخل في القدرة المالية الطعام الذي يأكله دهابا وإيابا وإقامته في مسكة كل ذلك داخل في القدرة المالية إذن السبيل قول الله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا نقول استطاعة السبيل هي عبارة عن ثلاثة أشياء الأول أمن الطريق الثاني قدرة المالية الثالث القدرة البدنية فمن وجد هذه الثلاثة فقد وجب عليه الحج من عامه ذاك فقد وجب عليه الحج من عامه هذا قال وَإِنَّمَا يُؤْمَرُ أَنْ يُحْرِمَ مِنَ الْمِيقَاتِ يُؤْمَرْ أي الحاجة والحاجة وأتى بضمير الغائب ليعم الذكور والإناث قال وَإِنَّمَا يُؤْمَرْ أَنْ يُحْرِمَ مِنَ الْمِيقَاتِ أي لا يجوز الإحرام قبل المقات ولا بعده فالإحرام قبل المقات بدعة لأنه زيادة في عبادة مخصوصة وكل زيادة في عبادة مخصوصة بدعة وكل عمل لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم من التعبدات مع قدرته عليه وعدم وجوده وعدم وجود المانع فإنه يكون بدعة ولهذا سأل رجل الإمام مالك رحمه الله فقال له من أين أحرم النبي صلى الله عليه وسلم قال من ذي الحليب فقال الرجل ولكني أريد أن أحرم من بيتي زيادة رغبة في الأجر قال له الإمام مالك أخاف عليك الفتنة أخاف عليك الفتنة يشير إلى قول الله تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة او يصيبهم عذاب أليم ولأن الإحرام قبل المقاد فيه نسبة العبث في هذه المواقع واستخفاف بها إذ أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يوقت هذه المواقيت المكانية من فراغ ولو كان يجوز أن يحرم العبد قبل هذه المواقيت فتكون هذه المواقيت عبت إذن لا حاجة بها بل نقول لا يجوز أن يحرم قبل المقات يجب أن يحرم من المقات الذي وقته رسول الله صلى الله عليه وسلم وهنا ننبيه تنبيها وهو أن الإمام بن زيد القيروان رحمه الله لم يذكر مواقيت الحج الزمانية ذكر فقط مواقيت الحج المكانية ونحن نذكر هذه المواقيت الزمانية فنقول مقاة الحج الزماني هي أشهر الحج شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة وعشر من ذي الحجة أو إلى طلوع فجر آه. أو إلى طلوع شمس العاشر من ذي الحجة إلى طلوع شمس العاشر من ذي الحجة إذا طلعت شمس العاشر من ذي الحجة انقطع وقت الحج وفات الإنسان الحج في هذه الحالة إلى طلوع شمس يوم العاشر من ذي الحجة هذا كله وقت يسعه فيه أن يحرم بالحج هذه أشهر الحج هذه مواقвой الحج الزمانية أما مواقiance العمرة الزمانية فهي كل وقت يجوز أن يحرم بالعمرة في أي وقت حتى يوم العاشر من ذي الحجة يجوز أن يحرم بالعمرة بشر أن لا يكون حاجة لأن الحاج مشغول بأفعال الحج والمشغول لا يشغل إذا كان مشغولا بأفعال الحج لم يجوز له أن يدخل في نسك آخر حتى يفرغ من نسك حجه ولهذا عائشة رضي الله عنها لما أحرمت بالحج وأرادت أن تعتمر لم تخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك إلا بعد أن طرغت من حجها وطافت بعد ذلك ذكرت للنبي صلى الله عليه وسلم أن الناس يرجعون بحج وعمره وهي ترجع بحج فقط فأعمرها النبي صلى الله عليه وسلم من التنعيم كما سيأتي أيضا ذكره وبيانه بحول الله تعالى وقوته عمّا مواقعة الحج المكانية فذكر المصنف رحمه الله فقال إنما يُуюمر أن يُحِرِم من الميقات ثم ميقاتا من التوقيت وأصل التوقيت من, وأصل التوقيت من الوقت وأصل التوقيت من الوقت وأصله يستعمل في الزمان أصل الميقات والتوقيت يستعمل في الزمان ثم استعمل بعد ذلك في المكان استعمل بعد ذلك في المكان فسميت مواقيت الحج مواقيتا قال ومقات أهل الشام ومصر والمغرب الجحبة المصنف رحمه الله لمزيد الفائدة ذكر بلدانا وأوطانا تأخذ حكم البلد التي نص النبي صلى الله عليه وسلم على مقاته النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس وحديث ابن عمر المتفق عليهما قال وقت النبي صلى الله عليه وسلم لأهل الشام الجُحفة وقت النبي صلى الله عليه وسلم لأهل الشام الجُحفة المصنف قال ومصر والمغرب لأنهم يأتون من طريق الشام أديما أهل مصر إذا أرادوا الحج وحتى الآن بعض المصريين الذين يحجون بالبر يأتون عن طريق الشام وكذلك أهل المغرب كانوا إذا أرادوا الحج يأتون عن طريق الشام برا فقال المصنف ومقات أهل الشام ومصر والمغرب الجحفة ونقول يختلف هذا المقات إذا حجوا برا إذا حجوا بحرا أو جوا يختلف هذا المقات بالنسبة لأهل نصر وبالنسبة لأهل المغرب انحج بحرا او جوا لان ميقات الجحفه من الناحيه الشماليه للمدينه من الناحية الشماليه من مكه من الناحيه الشماليه من مكه فهو ميقات القادمين من ناحية الشمال والقادمون من اهل من ناحية الشمال هم اهل الشام ومن يأتي من جهتهم كالحجاج من مصر الذين كانوا يحجون قديما بالبر عن طريق الشام قال فإن مروا بالمدينة فالأفضل لهم أن يحرموا من مقاتها منذ الحليفة إن مر أهل الشام بالمدينة لأن القادل من الشام إلى مكة له طريقان الأول طريق الساحل فلا يمر بالمدينة طريق الساحل فلا يمر بالمدينة وإنما يمر بالجحف مباشرة أو أن يأتي بطريق المدينة يأتي بطريق الساحل ثم ينحرف ناحية المدينة ليصلي في, في المدينة في المسجد, في المسجد النبوي وإذا دخل المدينة فإنه سيمر يقينا بذل حليفة الذي هو ميطات اهل المدينة قال المصنف رحمه الله ومن مر من هؤلاء بالمدينة فواجب عليه أن يحرم من ذل حليفة قال, قال فإن, فإن مروا فإن مروا أي أهل الشام فإن مروا بالمدينة فالأفضل لهم أن يحرموا من مقاة أهلها من ذي الحليفة هنا أفاد فائدتان الأولى أن مقاة أهل المدينة ذي الحليفة ويسمى اليوم بأبيار علي وفيها بئر قديم تنسب إلى علي قال إن مر أهل الشام بالمدينة فالأفضل ما قال الواجه قال الأفضل وهذا مذهب المالكية الأفضل أن يحرموا من ذي الحليفة ويجوز لهم لا يحرموا من ذي الحليفة ويتجاوز الميقات ويحرموا من أين؟ من الجحفة لأن الجحفة بعد ذي الحليفة الجحفة أقرب إلى مكة من ذي الحليفة الجحفة أقرب إلى مكة من ذي الحليفة وذي الحليفة أبعد المواقيت من مكة المكرمة ذي الحليفة أبعد المواقيت من مكة لماذا قال يستحب لأهل الشام إذا مروا بالمدينة أن يحرموا من ميقاتها لأنه في الأصل لا يجوز لقاصل الحج والعمرة أن يتجاوز الميقات بغير إحرام في الأصل لا يجوز لقاصل الحج والعمرة أن يتجاوز الميقات بغير إحرام وهنا هو مر بميقات أهل المدينة وإن كان هو شامي وميقاته ليس للحليفة لكنه مر بهذا الميقات فاحتراماً للميقات واحتراماً لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالإحرام منه قال يستحب أن يحرم من ذي الحليفة تؤذن <تصفيق> هناك قول آخر في هذه المسألة أنه يجب على القادمين من الشام إن مروا بالمدينة أن يحرموا من ذي الحليفة لأنهم لا يجوز لهم أن يتعدهوا الميقات بغير إحرافه ونقول في المسألة تفصيل إن كان إن كان بعد خروجه من المدينة سيعود إلى طريق الساحل فلا يجب عليه أن يحرم من ذر حليفة وإنما يستحب له باعتبار أنه سيذهب إلى طريق الساحل ويمر بميقات الجحف يحرم منها وأما إن كان لن يعود إلى طريق الساحل وسيمضي مباشرة في الطريق الذي بين مكة والمدينة وفي هذه الحالة لن يمر بالجحفة في هذه الحالة قد لا يمر بالجحفة فهنا يحرم من ذي الحليفة وجوباً, فهنا يحرم من ذي الحليفة وجوبا. قال وميقات أهل العراق ذات عرق وذات عرق وقتها عمر الخطاب رضي الله عنه وقيل وقتها رسول الله صلى الله عليه وسلم والأصح أن عمر رضي الله عنه هو الذي وقت ذات عرق لأهل العراق لما شكوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن طريقهم جور عن قرن وقرن هو قرن المنازل ميقات أهل نجم أهل العراق اشتكوا أن طريق قرن أنهم حتى إذا أرادوا أن يقصدوا قرن المنازل ينحرفون عن الطريق انحرافا واضحا يتغير طريقهم فنظر عمر رضي الله عن حذ وقرن المنازل فوقت لهم ذات عرق فأصبحت ذات عرق هي مقات أهل العراق وكل من قدم من هذه الناحية قال ومقات أهل العراق ذات عرق وأهل اليمن يلملم, يلملم وهي مقات وهو مقات جنوب مكة المكرمة يس اليوم او كنت تقل اليوم إلى رابغ انتقل المقاات اليوم إلى رااضعم اف مقاات الجف ان تقل إلى را نقاات الجحف الذي من نق الشمال انتقل إلى رابغ لأن الجف ثمدي بهذا الإسم لأن السيل يجحفها أي يسأخذ من أرضها كثيرا. فلما كان السيل يؤذي الحجاج نقل المقات من الجحفة إلى رابط وهي قريبة جداً وبمحاذاة الجحفة مقات أهل اليمن يلملم وكثير من فقهاء السودان يقولون يحرم القادمون من السودان إذا حاذوا هذا المقات يلملم لأن القادم من السودان يأتي من الناحية الجنوبية الغربية القادم من السودان يأتي من الناحية الزنوبية الغربية بالنسبة لمكة فبعض الفقهاء اجتهدوا وقالوا أهل الجنوب أهل الجنوب الذين هم أهل اليمن ميقاتهم يلملم ولا يوجد من ناحية الشرق ميقات لا يوجد من ناحية الشرق ميقات عفوال لا يوجد من ناحية الغرب ميقات إنما هناك ميقات لمن يأتي من الشمال ولمن يأتي من الشر ولمن يأتي من الجنوب لا أوجد مقاتل قاديمين من ناحية الغرب فبعض الفقهاء قالوا نلحق أهل السودان ب اقرب المواقيت اليه السودان في الجنوب الغربي في الجنوب الغربي فاقرب المواقيت اليه يلملم فقالوا ifrmه اهل السودان من يلملم والناظر في خارطة السودان والقادمين منه حجازاً كانوا أو معتمرين بالبر كانوا أو بالبحر أو بالبحر كانوا أو بالجو فإنه يجد أن القادمين من السودان لا يُحاذون يلملم أصلاً والقاعدة في هذه المواقيد أنها مقات لها ولمن أتاح ذوها القاعدة في هذه المواقيد أنها مقاة لأهلها ولمن جاء بمحاذاتها والاعتبار في هذا المحاذات أن تخط خطاً مستقيماً هذا قاعدة في هذه المحاذات وعليه بنى عمر رضي الله عنه ذات عرق مقاة لأهل العراق جعلها حذو قرن خط خطاً مستقيماً فجعل ذات عرق مقاة لأهل العراق لأنها بمحاذاتها بمحاذات قرن المنازل فإذا خططت خطاً مستقيماً من يلملم في الخارطة ورسمت خطاً مستقيماً من الخرطوم أو من ثواكن من الخرطوم أو من ثواكن إلى مكة لوجدت أن الخطين لا يتقاطعان لو كانوا يتقاطعان لقلنا نحن نحاذي الميقات معي يا إخوان لو كان هذين لو كان هذان الخطان يتقاطعان لقلنا نحن نحاذي المقات لكن الخطان لا يتقاطعان لكن الخطين لا يتقاطعان أنه فنحن دون المقات القابمون من السودان دون يلملم ما معنى دون يلملم أي أنهم ما بين يلملم ومكة طريق القادمين من السودان ما بين يلملم وما بين مكة ويلملم إنما هي مقاتل أهليها، ولمن جاء من ورائها يلملم مقات لمن كان من أهل يلملم ولمن جاء من وراء يلملم وهم أهل اليمن والقرى التي بين اليمن وبين يلملم كلهم يحرمون من يلملم فمن أين إذن يحرم أهل السودان؟ يحرم أهل السودان من أي مكان خارج حرم مكة والذي رجحه شيخ الإسلام بن ثيم رحمه الله في الاختيارات الفقهية أن أهل السودان يحرمون من جدة ولعل الشيخ الأسلام تينيه نظر إلى هذه المسألة أن القادمين من جهة السودان لا يحاذون يلملم والجهة منفصلة أصلا هؤلاء من الجنوب وهؤلاء من الجنوب الغربي والجهة وطريقة السفر مختلفة هؤلاء يأتون بالبر وهؤلاء يأتون بالبحر ولم يوقف رسول الله صلى الله عليه وسلم لراكب البحر ميقاتا لم يوقف النبي صلى الله عليه وسلم للقادمين من ناحية البحر ميقاسا إنما وقت للقادمين من ناحية البر ولعل السبب في ذلك والعلم عند الله تعالى أن ركوب البحر مشقته وتعبه ونصبه أشد من ركوب البر أشد من السفر بالبر فلهذا لم يوقف النبي صلى الله عليه وسلم للقادمين من ناحية البحر شيئا مع أن ركوب البحر معروف من الزمان الأول ومع ذلك لم يوقف النبي صلى الله عليه وسلم لهم فالراجح an اهل السودان ان شاءوا احرموا من بيوتهم هنا في السودان وان شاءوا من سواكن وان شاءوا من جدة وان شاءوا احرموا من اي مكان خارج حرم مكة من اي مكان خارج حرم مكة قال اهل نجد من قرن قرن هي قرن المنازل وهي تختلف عن قرن التعالب وقيل كلاه مسمان لمسمى واحد خلاف بين أهل العلم في ذلك وهذه المواقيت وقتها النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنه وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل الشام الجحفة ولأهل المدينة ذا الحليفة ولأهل نجد قرن المنازل ولأهل اليمن يلملم هن لهن ولمن أتى عليهم من ولمن أتى عليهن من غير أهلهن من من أراد الحج والعمرة ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة يحرمون من مكة من كان دون ذلك أي كان دون المواقيد أي كان أقرب لمكة من كل هذه المواقيد فمن حيث أنشأ أي من حيث نوى نسك الحج من حيث أنشأ أي من أي مكان أراد أن يحرم بالحج يكون هذا ميقاته قال حتى أهل مكة يحرمون من مكة من داخل مكة فاستحب بعضهم أن يحرم من عند الحرم وقيل يحرم من بيته والأمر في ذلك واسع قال ومن مر من هؤلاء بالمدينة فواجب عليه أن يحرم من ذي الحليفة إذ لا يتعداه إلى ميقات له أن مر من هؤلاء لاستثناء أهل الشام لأنه قبل قبل قليل ذكر حكم الشامعين أنه يجوز لهم أن يحرموا من ذي الحليفة والمعنى أنه يستقال ويستحب لهم أن يحرموا من ذي الحليفة والمعنى أنه يجوز لهم أن لا يحرموا من ذي الحليفة ويحرموا من أين من أين من الجحفة الذي هو مقات أهل الشام وهو مقات أمام مقات ذي الحليفة أقرب من ميقات ذي الحليفة إلى مكة المكرمة أما هنا يتحدث عن أمر آخر القادمون من النواحي الأخرى أهل اليمن أو أهل نجد أو أهل العراق إن مروا بالمدينة فيجب عليهم أن يحرموا من ذي الحليفة لماذا يجب عليهم وهناك قال يستحب لأهل الجحفة لأن هؤلاء طريق مقاتهم مختلف تماما بينما طريق الجحفة وذ الحليثة إلى مكة قريب ومن ناحية واحدة طريق الجحفة وذا الحليثة إلى مكة من جهة واحدة كلهم من ناحية الشمال بينما مقات قرن المنازل ومقات يلملم ومقات ذات عرق كلها مختلفة الناحية من ناحية أخرى فإذا مروا باليمن وجب عليه أن يحرم من ذي الحليفة قال ويحرم الحاج أو المعتمر بإثر صلاة فريضة أو نافلة يحرم الحاج او المعتمر أي من الميقات بإثر صلاة أي بعد صلاة أي بد أن يكون هذا الإحرام بعد صلاة نصليها إما صلاة نفل وإما صلاة فرض والراجح أن هذا لا يجب هو قال رحمه الله يحرم بإثل صلاة وهذه الصيقة تدل كأنه يرى في ذلك الوجوب وهذا ليس بواجب وإنما هو مستحب أن يحرم بعد صلاة يصليها قيل لا يحرم إلا بعد صلاة فريضة قيل لا يحرم إلا بعد صلاة فريضة ولا يجوزا يحرم بعد نافلة من غير فريضة وقيل يجوثا يحرم بعد أي صلاة سواء كانت فريضة أو نافله والحقيقة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد عنه في ذلك أمر معين وإنما ورد في ذلك فعل سعله فعل عليه الصلاة والسلام ماذا فعل؟ صلى عليه الصلاة والسلام العصر بذي الحليف ركعتين ثم أهل بعد ذلك ثم أهل بعد ذلك صلى بذي الحليفة لأصر ركعتين من هنا قالوا يهل بعد صلاة لأن النبي صلى الله عليه وسلم أهل بعد صلاة لكن الصلاة التي صلىها رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت صلاة فرض هذا أولا ثانيا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجعل ذلك شرطا للإهلال ما قال النبي صلى الله عليه وسلم من لم يصلي معنا بذي الحليفة ركعتين فلا يهل حتى يصلي ما قال ذلك وإنما هو فعل فعله عليه الصلاة والسلام وأفعاله صلى الله عليه وسلم تدل على الاستحباب لا على الإيجاب إلا إذا وجدت قرينة تدل على الوجوه فهنا الراجح أنه يستحب له أن يجعل وقت إحرامه يوافق صلاة رباعية الاستحب له ان يجعل وقت احرامه من الميقات يوافق صلاة رباعية ليقصر الصلاة فيصلي ركعتين كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين ثم بعد ذلك يهل ويحرم كما احرم النبي عليه الصلاة والسلام اذا لم يوافق وقت صلاة رباعية يقول لا حرج هذا ليس بشرط وليس بلازم وانما هو استحباب انما هو استحباب فإن جاء في وقت لا فريضة فيه كان يأتي مثلا إلى الميقات العاشرة صباحا فهل يستحب له أن يصلي ركعتين ثم يحرم نقول إن كان في الميقات مسجد استحب له أن يصلي ركعتين تحية المسجد لا للإهلال معي يا أخوان إن كان في الميقات مسجد استحب له أن يصلي ركعتين تحية المسجد وأما الإهلال فلا تحية له ولا سنة تصلى له ولو كان للإهلال سنة تصلى له لصلى النبي صلى الله عليه وسلم بعد ركعتين العصر ركعتين للإهلال معي يا أخوان لو كان يستحب للإهلال والدخول في نسك الحج ركعتين فصلى النبي صلى الله عليه وسلم بعد العصر ركعتين سنة الإهلال والدخول في النسك لكنه لم يفعل ذلك صلى فقط العصر ركعتين قصرا في مسجد ذي الحليفة أو بذي الحليفة ثم بعد ذلك أهل صلى الله عليه وسلم بالإهلال الذي سيأتي بعد قليل تنبقي على الصلاة ستطائق تعالى يقول لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك متى يقول هذا يقول هذا إذا ركب راحلته يعني إذا ركب السيارة التي سيتوجه بها من الميقات إلى مكة بعد أن يغتسل وبعد أن خلع ثيابه ولبس ثياب الإحرام بعد أن يزيل كل موانع ومحظورات الحج عند ذلك يهل متى يهل؟ يهل إذا استوت به راحلته كما قال عبد الله بن عمر رضي الله عنه ولا يزال يكرر هذا الإهلال مرة بعد مرة كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام ذلك مرارا وتكرارا صلى الله عليه وسلم إذن هنا ننبه أنه لا يدخل في نسق الحج إلا بعد أن يخلع ثيابه إلا بعد أن يخلع ثيابه ولا يجوز له أن يتطيب بعد التلبية إذا لبّى أو أهل بنسك الحج لا يجوز له أن يتطيب قبل الإهلال وقبل الدخول في نسق الحج يجوز له أن يطيب بدنه ولا يجوز له أن يطيب ثيابه قبل أن يهل بالحج يجوز له أن يطيب بدنه قالت عائشة رضي الله عنها أنا طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه حين أحرم ولحله حين, حين حل طيبته لإحرامه أي حينما أراد أن يحرم طيبته صلى الله عليه وسلم في بدني أما الثياب فلا يجوز أن تطيب ومن طيب ثيابه وجب عليه إما أن يغسلها أو أن يستبدلها بغيرها إما أن يغسلها أو أن يستبدلها بغيرها لأن الرجل الذي جاء يسأل النبي صلى اللہ علیه وسلم عن العمر وكان عليه ثوب فيه خلوق في خلوق يعني فيه رائحة عطر فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يخلع ثوبه وهذا ويلبس ثوبا لا طيب فيه ولا عطر فيجوز أن يطيب بدنه حتى ولو بقي أثر الطيب بعد الاحرام فإن هذا لا يضر فإن هذا لا يضر حتى لو تطيب بمسك في بدنه وكان, وكان هذا المسك يشاهد بالعيل فإن أيضا هذا لا يضر فإن هذا لا يضر ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن يحرم ينظر تنظر عائشة رضي الله عنها إلى وبيص المسك في مصر في مصرق رأسه كانت عائسة رضي الله عنها تنظر إلى وبيص المسك يعني إلى لمعانى المسك في شعر النبي صلى الله عليه وسلم بعد الإحرام بل كان هذا المسك يسيل على وجوه نساء النبي صلى الله عليه وسلم فلا يأمرهن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك بشيء ولا ينهىهن عن شيء فتطيب البذن قبل الإحرام لا حرج فيه وأما تطيب البذن بعد الإحرام محرك بعد الإحرام لا يجوز له أن يمس طيبه قبل الإحرام يجوز له أن يطيب بدنه فقط ولا يجوز له أن يطيب ثيابه يقول لبيك اللهم لبيك قبل أن يقول لبيك اللهم لبيك بعد أن يلبس ثياب إحرامه وبعد أن يخلع كل مخيص يلبي بالنسك أولاً فإن كان حاجًا قال لبيك حجَّه وإن كان معتمرا قال لبيك عمرَه وإن كان قارلا قال عمرة في حجَّة أو عمرة في حج له أو لبيك حجًا وعمرة كله جائز كله جائز وإن كان متامذعا قال لبّيك عمره لأنه سيعتمر اول إذا فرغ من عمرته أهل بعد ذلك بالحج من داخل مكة كما سيأتي في صفة التمتع بحول الله تعالى بعد أن يلبي بالنسك وهنا ننبه أن النطق بالنسك ليس نطقا بالنية هذا تنبيه نبه له علماء المالكية قالوا حينما يقول لبيك حجا وعمرة ولا يجهر بالنية قال علماء المالكية هو هنا لا يجهر بالنية وإنما هنا يجهر بنسكه والدليل أنه لا يقول نويت الحج ولا يجوز أن يقول نويت الحج لأن النية محلها في القلب وإنما هو هنا يجهر بالنسك يقول لبيك حجا وأما نية الحج أين في قلبه ولهذا الدليل على أن هذا ليس نطقا بالنية قالوا لو نوى الحج وقال بلسانه لبيك عمرة ثم سار وقال له الناس أم تقول تلبيك عمرة قال خطأ لسان إنما قصدت الحج فماذا يكون يكون حاجة معتمرا يكون حاج فهذا دليل أنه لم يلفظ بالنية وإنما لفظ بنسكه نعم كم بقيمون لا ابنكم العقب الصلاة بحول الله تعالى والله أعلم وصل الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الحمد لله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن ولا هم ما بعد تقفنا عند التلبية قال يقول لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك وهذا الذكر او هذه الصيغة هي التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يقولها في طريقه إلى مكة وتنقله بين المناسك حتى رمى جمرة العقبة لم تنقطع تلبية النبي صلى الله عليه وسلم إلا, بعد أن إلا حينما شرع في رمية جمرة العقبة وقيل حينما رمى آخر حصات من جمرة العقبة ألا تفصيل سيأتي ذكره؟ في موضعه إن شاء الله تعالى قال لبيك لبيك من اللب ألب بالأرض أي أقام بها ومعنى لبيك أي مقيما على طاعتك وقيل لبيك من التلبية من لبى أي أجاب فيكون معنى لبيك أي أستجيب لك يا ربي استجابة بعد استجابة وكل المعنيين صحيح فتكون لبيك بمعنى الاستجابة ولبيك بمعنى الإقامة والثبات على الطاعة والعبادة لبيك اللهم لبيك اللهم مجمع الدعاء كما قال الإمام الحسن البصري رحمه الله تعالى لبيك أي أستجيب لك وأقيم على طاعتك لبيك اللهم لبيك لبيك الثاني تأكيد للأولى ومعنى تقرير لمعناها لبيك لا شريك لك أي أستجيب لك بلا شرك لا شريك لك لأن كفار قريش كانوا يقولون إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك كفار قريش كانوا يشركون بالله في التلبية كانوا يقولون إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك إذا كان الله يملكه وما ملك فلماذا تشرك نبيه مع الله هذا من جهلهم ومن تزيين الشيطان لهم الشركة بغير الله عز وجل والعياذ بالله هنا النبي صلى الله عليه وسلم خالف مشرك قريش ومخالفة عادات الجاهلية طاعدة شرعية جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم وقررها لأصحابه حتى في التلبية خالفه هم يقولون لبيك لا شريك لك إلا شريكا هنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول لبيك لا شريك لك مطلقا لا شريك مع الله تعالى لا في ذاته ولا في أمره ولا في حكمه ولا في صرعه تبارك وتعالى لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة إن أداة تأكيد وتقرير إن الحمد أي أن حامد كلها أحق ما تكون لرب العالمين ولهذا قال الله عز وجل الحمد لله رب العالمين فقال الله تعالى وقول الحمد لله الذي لم يستخذ ولدا إن الحمد والحمد أبلغ من الشكر باعتبار أن الشكر يكون دائما على مقابل بينما الحمد يكون على مقابل وعلى غير مقابل ولهذا العبد يحمد ربه على نعمه ويحمد ربه على أسمائه وصفاته وقال الحمد لله الذي لم يتخذ ولده هذه الصفة من صفات رب العالمين أنه لا ولد له ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا إن الحمد والنعمة لك النعمة لك أي أن الله تعالى مالك للنعم وخالق لها النعم لك لأن الله موجدها سواء النعم المباشرة التي خلقها الله تبارك وتعالى على أصلها أو النعم التي خلقها الله عز وجل من صنعنا أنت تصنع أشياء هذه الصيارة صنعها ابن آدم لكنها أيضا من نعم الله تعالى وخلقها رب العالمين خلقها لأن الله تعالى خلقنا وخلق أفعالنا وأعمالنا وفي هذا رد على المعتزلة والقدرية الذين يقولون إن الله لم يخلق أفعال العباد والعياذ بالله والذين يقولون أن الإنسان يخلق فعله فهنا النبي صلى الله عليه وسلم يرد عليهم بقوله والنعمة لك النعمة لله ليس لابن آدم فيها رصيد ابن آدم لا يخلق النعمة الله تعالى هو خالق النعم كلها فهذا رد على هؤلاء الضالين <تصفيق> لك والملك الألف واللام في الملك للإستغراط الألف واللام في الملك للإستغراط أي جميع الملك لله تبارك وتعالى تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير ولله ملك السماوات والأرض وهو على كل شيء قدير له ملك السماوات والأرض تبارك وتعالى هو الملك وصفة الملك تدل على اختصاص كمال التنفذ صفة الملك تدل على اختصاص كمال التنفذ فالملك لا شيء يمنعه استطيع أن يتصرف من غير أن يمنعه أحد فالله تعالى الملك في هذا الكون يقول للشيء كن فيكون إنما أمره لشيء إذا, إذا أراده أن يقول له كن فيكون هو على كل شيء قدير ولهذا قال عز وجل عن شرك المشركين قال ولو شاء ربك ما فعلوه لأن الملك ملكه تبارك وتعالى يستطيع أن يمنع المشركين من أن يشركوا يستطيعهم لا يستطيع يستطيع تبارك وتعالى لكنه لم يمنعهم لماذا؟ لماذا؟ لم يمنعهم للابتلاء ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين لو شاء الله القدر على أن يجمعهم ولكن الله تبارك وتعالى لا يفعل ذلك وفي الآية الأخرى ولو شاء الله, لجعل الناس شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم لم يجعل الله الناس كلهم مسلمين ولا جعل الناس كلهم مرسلين ولا جعل الناس كلهم مستقيم لأن الله تعالى جعل هذه الدنيا دار ابتلاء جعل هذه الدنيا دار ابتلاء ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فيما آتاكم من كتبه وفيما آتاكم من سنن أنبيائه ورسله وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا إن, إن الحمد والنعمة لك والملك لا شرك لك أي لا شرك لك بنعمتك لا أقول هذه النعمة من فلان هي من الله تبارك وتعالى لا أقول هذه النعم من كسبي أو لولا ذكائي لما جأتني هذه الأموال لا لا ينسب النعمة إليه أبدا لا ينسب النعم له إنما ينسب النعم إلى الله تبارك وتعالى ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دارا قال الله عز وجل يعرفون نعمة الله ثم أن يضيف النعمة لغير الله أي أنه يضيف النعمة لغير الله كلا العبد في حجه بل وفي غير حجه ينسب النعمة إلى صاحبها وهو رب العالمين الذي خلق هذه النعم وأسبغها عليك وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة لا شريك لك في نعمك ولا شريك لك في ملكك ولا شريك لك في ملكك لا أحد يستطيع أن يتصرف في هذا الملك وكانت هذه حجة إبراهيم على النمرود لما قال أنا أحي وأميت كانت حجة إبراهيم بملك الله قال فإن الله يأتي بالشمس من المسرق والشمس مملوكة لرب العالمين قال إن الله يأتي بالشمس من المسرق فأتي بها من المغرب فبوهد الذي كفر فالملك ملكه تبارك وتعالى وإذا كان الملك ملكه فيجب أن يكون الحكم حكمه لأنه لا إله غيره قال وينوي ما أراد من حج أو عمره ينوي ما أراد ينوي ذلك قبل أن يقول لبيك اللهم لبيك ينوي ذلك حينما يقول لبيك حجا أو لبيك حجا وعمره أو لبيك عمره على أنساك الحج الثلاثة قال ويؤمر أن يغتسل عند الإحرام قبل أن يحرم يؤمر أمر استحباب لا أمر إيجاب الغسل عند الإحرام مستحب للرجال والنساء معه حتى الحائض والنفساء يستحب لها أن تحرم عند الميطاد لما راه مالك الموطأ عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه أن أسماء بنت عميث وضعت محمد بن أبي بكر بالبيداء البيداء التي أهل النبي صلى الله عليه وسلم من عندها أن أسماء بنت عميث وضعت محمد بن أبي بكر بالبيداء فسأل أبو بكر النبي صلى الله عليه وسلم فقال له مرها فلتغتسل ثم لتهل مع أنها نفساء مع أنها نفساء ومع ذلك أمرها أن تغتسل وهذا الأمر للاستحباب لا للإيجاب عند جماهير أهل العلم سلفا وخلفا وإن كان بعضهم قال يجب وإن كان بعضهم قال يجب لكن الراجح أن هذا للاستحباب لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر جميع الصحابة بذلك فدل على أن أمره هنا كان أمر كمال وأمر استحباب ولو كان أمر إيجاب لبينه بيانا عاما ولأمر به جميع الصحابة الذين كانوا معه صلى الله عليه وسلم قال ويؤمر أن يغتسل عند الإحرام وصفة الغسل للإحرام كصفة الغسل من الجنابة سواء بسواء وتماما بتمام وضابطه وقدره المجزء أن يفيض الماء على سائر جسده والأفضل أن يبدأ اولا فيغسل فرجه ثم بعد ذلك يتوضأ وضوءه للصلاة فيغسل يديه ويتمضمض ويستنشق ويغسل وجهه ثم يفيض على رأسه ثلاثا يؤخر غسل القدمين يؤخر غسل القدمين يفيض الماء على رأسه ثلاثا ثم بعد ذلك يفيض الماء على سائر جسده باذئا بالايام قبل الاياسر وبالاعالي قبل ان اسافر ثم اذا انتهى غسل في آخر شيء قدمي فان كان الغسل في مكان يستقر فيه الماء ان في مكان يستقر فيه الماء فالافضل له إذا اراد أن يغسل قدمي أن يتنحى قليلا لموضع آخر ويغسل قدمي كان يغتسل في تراب فالتراب الماء يستقر فيه وهذا الماء الذي تستقر في هذا الطين. فإذا أراد يغتسل قدمه يتنحى إلى مكان آخر أو يستحم في حمام لا يصرف الماء يبقى الماء فيه فإذا أراد يغسل قدمه يتنحى وأما إن كان يغسل في مكان الماء لا يستقر فيه بل يذهب ويذهب فإنه يغسل قدمه في مكانه إن شاء قال ويؤمر أن يغتسل عند الإحرام قبل أن يحرم ويتجرد من مخيط الثياب مخيط الثياب المخيط هو المحيط المخيط هو كل ثوب محيط بالجوارب هذا هو المخيط أي كل ثوب له أكمام ورقبة للعنق ونحو ذلك من تفصيلات الثياب ليس المقصود بالمخيط أي أنه مصنوع من الخيوط لأن حتى الإحرام الموجود الآن من الخيوط لكنه ليس محيطاً بتفاصيل الجوارد وإنما هو يحيط بالبدن منك كاملين قال ويستحب له أن يغتسل لدخول مكة هما ثلاث أغسام يستحبوا للعبد الأول الإغتسال عند الإحرام الثاني الإغتسال عند دخول مكة الثالث الاغتسال بعرفة أو عند الذهاب إلى عرفة وهذا سيأتي كله في موضعه ان شاء الله تعالى قالوا يستحب له أن يغتسل لدخول مكة إمراه البخاري عن ناسع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنه كان إذا دخل مكة أمسك عن التلبية كان إذا دخل أدنى مكة كان إذا دخل أدنى الحرم عفو. قال كان ابن عمر إذا دخل ادنى الحرم امسك عن التلبيه وبات بذي طوى جبل موضع في اعالي مكه من ناحيه القادم من جهه التنعيم ذطوى من ناحيه القادم من جهه كان ابن عمر اذا دخل ادنى الحرم امسك عن التلبيه وبات بذي طوى ثم يصلي الصبحه ويغتسل ويحدث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك إذن ابن عمر رضي الله عنه من أين أخذ هذا؟ من رسول الله لأنه قال كان يحدث أن النبي كان يفعل ذلك أي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبيت بذيطوة ثم يصل الصبح ثم يغتسل داخل مكة هذا الكلام أين؟ داخل مكة ولماذا هذا الغسل؟ قال أهل العلم لأن القادم من الميطات غالباً يخرج منه شيء من العرب في طريقه من الميقات إلى مكة فاستحب له إذا دخل مكة أن يغتثل قبل أن يدخل البيت ليدخل البيت في أبهى حالة وأنظف رائحة قال ولا يزال يلبي دبر الصلوات وعند كل شرف لا يزال يلبي دبر الصلوات وقبل الصلوات ليس هذا خاصاً بدبر الصلوات بل التلبية عامة بالنسبة للحاج وبالنسبة للمعتمر منذ أن يهل بحجه أو عمرته من الميقات لا يزال ملبياً لا يزال لسانه ملبياً على دبر الصلوات عند كل شرف أي عند كل مرتفع يرفع صوته بالتلبية وعند ملاقات الرفاق أي حينما يلاقي بعض أصحابه يرفع صوته بالتلبية تذكيراً لهم بأمر التلبية كما كان الصحابة رضا الله تعالى عليهم يفعلون قال وليس عليه كثرة الإلحاح بذلك أي لا يجب عليه أن يجعل لسانه دائم التلبية يعني لا يسترط أنه في كل لحظة من اللحظات يلبي وفي نفس الوقت لا يترك التلبية مطلقا وإنما يتوسط في ذلك فإن وجد نفسه قد تعب يتوقف عن التلبية فإذا نشط لبا إذا وجد الناس سكتوا لبا إذا وجد الناس واصلوا في التلبية وتعب هو يسكت ويرتح قليلا ثم يلبي بعد قليل وهذا كثيرا ما يحتاجه الناس في طريقهم من الميقات إلى مكة غالبا ما تفكر العزائل خاصة في منتصف الطريق خاصة القادمين من ناحية المدينة لأن الطريق الميقات بعيد تقدم معنا قبل قليل أن ذا الحليفة أبعد المواقيت من مكة هو من مكة تقريبا حوالي 450 كيلو فغالبا الناس يتعبون فإذا تعب الناس فحمسهم أنت برفع صوتك بالتلبية فيتذكرون ويكتب الله تعالى لك الأجر قال فإذا دخل مكة أمسك عن التلبية بالنسبة للتلبية النساء في ذلك كالرجال يسرع للمرأة أن تلبيه أما الرجل يلبي بصوت مرتفع ليس بالشديد الارتفاع ولا هو بالمنخفض الذي لا يسمع وإنما يلبي تلبية بصوت مرتفع قليلا أما المرأة فإذا كانت في حضرة الرجال الأجانب فلا تلبي بصوت مرتفع وإنما تلبي تسمع نفسها فقط وإذا كانت ليست في حضرة الرجال الأجانب فالتحب لها أن ترفع صوتها قليلا لأن عائشة رضي الله عنه كانت تفعل ذلك قال فإذا دخل مكة أمسك عن التلبية حتى يطوف ويسعى قيل إذا دخل مكة وقيل إذا دخل الحرم اختلف أهل العلم متى يقطع التلبية هل يقطعها إذا دخل مكة أم إذا دخل الحرم والراجح أنه يقطع التلبية إذا دخل الحرم وراء الكعبة بمجرد أن يقع بصره على الكعبة ويرى ثوادها يقطع التلبية عند ذلك لماذا يقطع التلبية؟ لأنه عند ذلك سينشغل بالطواب لأنه عند ذلك سينشغل بالطواب قال فإذا دخل مكة نقول وإذا رأى الكعبة فإذا دخل مكة والحرم أمسك عن التلبية حتى يطوف ويسعى حتى يطوف ويسعى هنا وقفة إن كان متمسعا إن كان متمسعا طاف ويسعى طواف العمرة ثم يسعى بعد ذلك سعي العمرة ثم يحلق رأسه او يقصر كما في روايه مسلم أن النبي صلى الله عليه والسلم أمر صحابه أن, ان يحلقوا ان يقصروا أمر الصحابه أن يقصروا لما أمرهم بالتمتع قال بعض العلم أمرهم ان يقصروا لانهم أهل سيهلولن بالحج في يوم الثامن لانهم سيهلون بالحج في يوم ليحلقوا بعد ذلك مرة أخرى في اليوم العاشر إذا طاف طوافة الإفاظة نقول إذا طاف هنا وسعى إن كان متمتعاً كان السعي بالنسبة له واجب إن كان متمتعاً كان هذا السعي الذي في أول ما يأتي واجب ويكون طوافه هذا أيضاً واجب هذا الطواف يسمى طواف بالنسبه له كمتمتع ليس طواف قدوم وانما هو طواف العمره ويدخل طواف القدوم تبع لأن الفرض اصل الفرض أصل والرك وتواف الطواف بالنسبه للمعتمر ركن من اركان العمره لا تصح العمره بدونه نقول ان كان متمتعا كان الطواف والسعي بالنسبه له واجب يطوف ويسعى وإن كان حاجا منفردا حاجا مفردا أو قارنا إن كان حاجا مفردا أو قارنا كان هذا الطواف بالنسبة له طواف قدوم وهو واتب على قول ومستحب على قول آخر ثم إن طاف جاز له أن يسعى وجاز له أن لا يسعى إن طاف الحاج المفرد أو القارئ إن طاف طواف القدوم يجوز له أن يسعى ثم إذا كان في يوم العاشر وطاف طواف الإفاضة لا يسعى مرة ثانية لأنه طاف مع طواف القدوم ويجوز له أن يؤخر هذا السعي ليسعاه مع طواف الإفاضة فيما بعد كلاهما جائز كلاهما جائز <تصفيق> قال فإذا دخل مكة أمسك عن الثلبية حتى يطوف ويسعى أي لا, يس... لا يلبي في أثناء الطواف ولا يلبي في أثناء السعي ماذا يفعل في أثناء الطواف الطواف يكون دعاء وذكر قراءة القرآن دعاء يجوز له أن يدعو في أثناء الطواف وهو من مواضع استجابة الدعاء وكذلك في السعي يجوز له أن يدعو ويجوز له أن يذكر يهلل ويسبح ويحمد ويكبر ويجوز له أن يقرأ القرآن إلى تعد. يجمع بين هذا وهذا وهذا يدعو قليلا انتعب من الدعاء سبح وهلا انتعب من التسبيح قرأ ما تيسر له من القرآن لأن بعض الناس يدعو ويقول انتهت أدعيتي ماذا أفعل قل له يقرأ قرآن يقول تعبت من الترسيل نقول له سبح نعم. قال ثم يعاودها حتى تزور الشمس من يوم عرفة ويروح إلى مصلاها يعني بعد أن ينتهي من الطواف والسعي يرجع مرة أخرى يلبي بالنسبة لمن؟ للقارن والمفرد القارن والمفرد إذا طاف طواف القدوم وسعى أو لم يسعى احنا قلنا يقطع التلبية إذا رأى الكعبة ثم يطوف ويسعى أو لا يسعى إن شاء بالنسبة لقارن وللمفرد إذا انتهى من السعي والطواف رجع مرة أخرى يلبي رجع مرة أخرى يلبي إلى متى؟ يقول المصنف حتى تزول الشمس من يوم عرفة هنا تنقطع التلبية لماذا تنقطع التلبية؟ لأنه سيدفع من عرفة إلى مزدلفة ولا يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في الدفع من عرفة إلى مزدلفة أنه كان يلبيه حينما كان يقول للناس عليكم السكينة عليكم السكينة صلى الله عليه وسلم بالنسبة للمتمتع اللي هو جاء عمرة في البداية المتمتع يأتي بعمرة هذا سيطوف طواف العمرة ويسعى سعي العمرة ثم يقصر أو يحلق رأسه ويتحلل ولا يلبي لا يلبي بعد ذلك لأنه انتهى من مناسكه انتهى من مناسك العمرة يبقى بعد ذلك بلا تلبيه الى ان يحرم في يوم السامن في يوم السامن يوم التروية سيحرم هو بالحج بعد ذلك يبدأ في التلبيه مرة اخرى فنفرق اذا في قطع التلبيه بين المتمتع وبين الحج والقارن بين المفرد والقارن المفرد والقارن يعودان مرة اخرى للتلبيه المتمتع تنقطع تلبيته حينما يحل من عمرته criticism قال ثم يعودها حتى تزول الشمس من يوم عرف ويروح إلى مصلاها أي يذهب إلى المصلاة في عرف الذي يسمى بنمره يسمى بنمره قال ويستحب أن يدخل مكة من كداء الثنية التي بأعلى مكة كداء من ناحية البطحاء من ناحية بطحاء مكة من جهة أعالي وعوالي مكة كان النبي صلى الله عليه وسلم يدخل من كداء كما قال ابن عمر رضي الله عنه دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة من كداء وقالت عائشة رضي الله عنها في الصحيحين دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة من أعلاها وخرج من أسفلها قال يدخل مكة من كداء الثانية التي بأعلى مكة هذا وصف تويه قال وإذا خرج, خرج من كداء يدخل من كداء ويخرج من كُدَى وَكَدَى كِلَاهُمَا جَبَلًا أما كَدَى جَبَلٌ بأعلى مكة وَكُدَى جَبَلٌ بأسفل مكة فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يدخل مكة من, من أعلىها من ناحية جبل كَدَى ويخرج من مكة من أسفلها من ناحية جبل كُدَى قال وَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ فِي الْوَجْهِينَ فَلَا حَرَجْ يعني إذا كان طريق. رفقته جاء من غير هاتين الناحيتين من غير ناحية كداء فلا حرج عليه هذا مجرد الاستحباب هذا الاستحباب إن فعله وافق سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم إن شق عليه خاص فوات الرفقة أو أن يضل الطريق أو لا يدري أين سيذهبون فإنه عند ذلك جوز له أن يذهب معهم وإن كان طريقهم ليس من أعلى مكة أو ليس من ناحية كداء على أنه هذه السنة قد هجرت إلا من رحم الله تعالى أغلب الناس اليوم أصبحوا لا يحرصون على هذه السنة التي يدخل مكة من ناحية كداء وإن كان مدخل مكة الآن من أعلاها وإن كان مدخل مكة من أعلاها لكن استحبارة سنة هو الذي يغيب عن أكثر الناس قال وإذا خرج خرج من كداء وإن لم يفعل في الوجهين فلا حرج أي أن الأمر في ذلك واسع. قال فإذا دخل مكة فليدخل المسجد الحرام <تصفيق> إي إذا دخل مكة لا يبدأ بأي مسجد آخر يبدأ أولاً بلمسجد الحرام حتى لو أدركته الصلاة في الطريق ببعض المساجد لا ينزل يصل فيها يواصل طريقه إلى المسجد الحرام قال فإذا دخل مكة هل يدخل المسجد الحرام ومستحسن أن يدخل, أن يدخل من باب بني شيبة لأن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكه من باب بني شيبه يسمى اليوم بباب السلام يسمى اليوم بباب السلام يستلم الحجر الاسود بفيه يستلم الحجر الاسود والحجر الاسود جاء في سنن الترمذي حجر من احجار الجنه كان شديد البياض وسودته خطايا بني آدم وسنده حسن يستلم الحجر بفيه اي يقبل الحجر الاسود ان تيسر له ذلك ولم يجره ذلك ولم يجره ذلك إلى أذية المسلمين من الطائفين لأن الناس يتزاحمون عند الحجر تزاحم شديدة وربما أدى به هذا التزاحم إما أن يضيق على المسلمين في الطواف وهذا إسكال سرعي وإما أن يزاحم النساء لأن بعض النساء يزاحم الرجال إذا وجدت النساء يزاحم ابتعد أنت إذا كانت هي لم تبتعد أنت ابتعد وقد يؤذي المسلمين فيضرب ليوسع الطريق لنفسه فيكون قد وقع في محرم ليؤدي سنة لأن تقبيل الحجر الأسود سنة وليس بواجه انت تيسر لك ذلك فالحمد لله أصبت سنة النبي صلى الله عليه وسلم وإن كنت عازما على تقبيل الحجر الأسود فحال بينك وبينه الزحام كتب الله تعالى لك الأجر إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى قال إن قدر قوله إن قدر إشارة إلى أنه إن لم يقدر لزحام أو لوجود نساء فإنه عند ذلك